كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مركون يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون عَارِفُو فِي وُجُوهِهِم نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا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 عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون